وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِيَ الْآخِرَةِ هُمْ غَاطِلُونَ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُثِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ إلا بالحق وأجل متمما وإن كثيرا من الناس برقاء ربهم لكافرون أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها وأتاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها و جاءتهم رسوله فَمَا فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أهتلون يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا بآيات الله أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلث المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعا